إذا كتاب زجرنا يا كن ناي شيخ بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ساد الدروس المهمة لعامة الأمة أقدس زخنا تمهرتات نقولا هزبتات زبل شم زى كتاب زئا بأركسلم معن تي الدرس الثاني خل أيتي درسي خن وسد. زخلي درسي بزعبة أركان الإسلام. عند تات ناي إسلامنا. زدماني كله أسلامي كفلتوز قباق مالدي. وناتو أسلامي خبله عند تات ناي إسلامنا أركان الإسلام كفلت قالوه. السند ما خمسة كلها هنا نفلتن. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله المجزعة إذا قبعه يلن انترفي حادة الله كنبل لا إله إلا الله كون الرسول صلى الله عليه وسلم لأخنا ربي مخانم كنأمن بدأ حرزي الصلاة كنسجد ويقام الصلاة وإيطاع الزكاة تمرخبات ما الزكاة جنزب كنوتس وصوم رمضان رمضان كنصوم وحج بيت الله الحرام كليت ترخي منها دماني حاج كنحجج طيب إذا نحمش الزيئاتا أركان الإسلام إلوما الرسول صلى الله عليه وسلم تقي صمم الشيخ بن باز رحمه الله انتهى بلالله بيانوا أركان الإسلام الخمسة زخليت درسي بزعبا أركان الإسلام نوسد انتهى مقلتنا تنيله وأولها وأعظمها اتا قداميتي واتا عبي زخونتك بزن حموشته شهادته ألا إله إلا الله آشباب وأنا محمدا رسول الله زئت زعبي لا إله إلا الله كاب زئت عبي كلمة لا كلمة التوحيد انترفي حدا الله كاليق زئت زق بوعيلا كتبل وأن محمد رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما لآخر ربي مخانم كن أمن سلذي قلي قوم كم دزا حموش نقطنا نحزد بلوه إذي دحري شهادة اللا إله إلا الله إذا صلاة شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دحريه يا صلاة معنا كدما صلاة توحيدنا خلق حزال لنا حجي شاء الله بارك الله فيكم باز رحمه الله كيف لنا كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بزا لا إله إلا الله ترحك نوسط أبزمد سوم الدماء شاء الله محمد رسول الله جلنان تايل ترقموخ نوسط أولا بشرح معانيها ترقمها انفلتها ألنها بزوحات ألنها حجي تم عبيتي بيتي لا إله إلا الله ترح نبلا عبيت نستي أتوم. عدلنا يتمرت زي رخبنا قل إذا لا إله إلا الله انتعى ترقو ما تلكنا حدث هاي فلتاني بلا كمان سلاذي لا إله إلا الله كنبل كلنا ترقو ما خلفلتان لنا ترقو ما لا معبودة بحق إلا الله ترفي هذا الله تزيكوينو مجزعة تزيكو بو يلا سلزو خونا مخلوق مجزعتي أيقبؤني إنما نحذر ربنا عبادا نقبر مع بيان شروط لا إله إلا الله انتهي قد مخونت على الوازى لا إله إلا الله انتهي شروط وعل وإذا ما قد مخونت نبلا معلتي انتهى اللوامة انتخن ماله ومالوته سلزي كل قزي كل هزبنا بزعبة لا إله إلا الله ترقمن بزعبة وعل ما قدمقنا تناتا كنحب روم يقب ومعناها انتا يتورقو ماسكت لنا نسمع لا إله هاملت نافيا جميع ما يعبد من دون الله كله بزي ربي رب قد يفهم زقو نازيك نايزيك الناس قول لنا توحدنا ملوك يخبها نزي ربي ربك أدفهم لخالق طاقوت وإذا ما أبشرك زواتك نزخ الناس قول لله ملعكا ولا تملعكا مقرب زقاربنا بربك جبريل عليه الصلاة والسلام عبادة جبريل عليه الصلاة والسلام كن قبره لماذا بنا كم هو النبي مرسل كابتو عنبياء زباله الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأشرف المرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عباده ذا ايتغبا كم بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ن رسول الله صلى الله عليه وسلم زغزا زنبر الرسول صلى الله عليه وسلم مويتو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ربي خجزاء زبلكن ربي الجزاء ربي أي موتني دم ازياء حتى اجنان بقوزو نأم بقوزو حتى نقبرون، الاولياء والصالحين بحك اولياء والصالحين تعينا من الفتوة مينة بهوتهم كلهم مصبتهم لكن كابزا حالفهم انتدع نعمل للمنقلنا ولاد سيئنا هبوني ولاد هبوني دركاتينا شي شي هبونة ما يكون عنا تخلينو بزوم صالحين قرنا رب سبحانه وتعالى خلوا مولا لنا نبلت خلنا ايزي شركي الناس الشرك زقن كل الناس قول لنا ملائكة انبياء والصالحين كلهم زيهم رب فتيون لكن تمزعتي نزياتهم ما يتقبأني أنا حدا رب ترا هتقبأ سيزي نزوم كلهم ذي آتهم نخي نقذها رب سبحانه وتعالى خلكي لنايو ولا مزو صالحين كلهم إلا الله دماني مثبتان العبادة لله وحده لا شريكا اتي عبادة نراقصه نمن معلتي نربي رح كم زقباء رقص انياتات كونا لنا خنأمن زيادة لا إلهة لا إله إلا الله زبل سب أبشركي ودطني لا إله إلا الله زبل سب نحادة رب ترحز قزاء لا إله إلا الله زبل سب إذا هم مخلوقين زيادتهم مهما درجانتهم عبيخون كمبع الملائكة أنبياء صالحين مجزاتي أي قبو من يزب لا إله إلا الله زبل سب كله قزير بقرآن بحديث يزخيد لا إله إلا الله إني الله بخير جامعة كما يقولون للصالح إن sup soisesها نعم. بما تقومون أننا لا إله إلا الله و ما لا إله إلا الله اسكن أكثر إنها يمكننا قولها إذاً إذا nós لا إله إلا الله لا الله عبوهاНАЯ علينا إذا شروط سيكون كذلك firmly ihavor إذا لا إله إلا الله سنطلنا الله كم زحادة السب ودوس أنيحوه تذاز ودوس يا أفرسواق سجد يخر تطهاره طهارة خلوا اللو ودوقوا خلو اللو ودوق هيجبرجن سجد يا تيلو إذا زي صلاة زيا باطل يا زي بزيمو لقعد ما زاد توحيد زيا دما لا إله إلا الله دما توحيد كنما لا إله إلا الله بأفننا نزبلنا يكون مخنياتوهم منافقين لا إله إلا الله يقولون يروني لكن كملوا أخو اللو آمين ولا يكونون بلبهم إذا قبنا زلا إله إلا الله بلب بلبنا أمنا بلبنا أمننا الله دماني إذن كم خون تزيأتنا تكبرها فهي أنت انزل ذن كم خون تلنا شو من تلوا شروط زيات كم فهي العلم المنافل الجهل قدما ينقركن فلتقللنا زلا إله إلا الله زلا إله إلا الله ثرقو ما هنفلتقللنا فلتنا ما توامالك المنافل الجهل جهلي كلنا يقولون وإذا ما سأنفلتت كنبيل يبنان كيف لتكوانبر عبيخ شامقيلة كان مقبال بحج وخيمتنا قال لنا إذا لا إله إلا الله أنت أعطوكم هنفلتت طيب تخالعيت شروط كني اليقين يقين ما لتعمالتي بلبخة ركز دخنة إمنت كل وكان بجكة ربي بجك حدا الله مجزاة تكبه يلا كتبه المنافي للشك يقين دلو سب شك يبنون مترطار مالتي شك حدا سمدتت أراتر زلا إله إلا الله تلو زلا إله إلا الله ربا يكبه لولونه والإخلاص المنافي للشرك مخاني نيانات أترض ربي لا إله إلا الله كبلا الله كابل ببو إخلاص قيرو المنافي للشرك إخلاص ذلك أخاني أب شركة أيود تقن سلسل لا إله إلا الله لا خلنا دماني لبنا ترينا مخلوق زي بالله لا إله إلا الله الله خلقنا مخلوق زي بالله بجا كان حدا ربي زالا لا إله إلا الله كنهبا هباي قبا والصدق المنافي للكذب صدق معالى دماني حكدنا تاخد خنا راقص الله لنا إذا لا إله إلا الله حق إلنا خنا أمة ألنا مالتي المنافق الكذب دماني دم حسوت زيب الله والمحبة المنافية للبغض إذا لا إله إلا الله دماني دم خن فتوا ألنا ومخاني البغض سلينا لا إله إلا الله كلنا يقول لا إله إلا الله سلوه منافقين لا إله إلا الله زسلوا كفاره وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إلى رب سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ثم كفار زئتهم لا إله إلا الله بلون دحر تباهيله تكبر حزمني رمادك نمتين سل زيفتوا زسلوا فلازي أسلامي يتباهلوا لا إله إلا الله فتوالوا لا إله إلا الله تلو دماني فتوتنا يا رب ترى كحد رالوا كم ناي فتوتنا يا ربي زمث مخلوق إلا تزعبي فتوتنا ربي ده رزقنا أولياء والصالحين آبия ملاك كلهم من فتومنا لكن نتعاون قبرالنا مالاتي إذا لا إله إلا الله نحد ربترى خنبى والإنقياد هو المنافي للترك كم أون ما زالا إله إلا الله كمرحل لنا حاجة سب لا إله إلا الله نابله أبشركي وادقن دحرقينه زيا مصيبة زالا إله إلا الله نابتوحيدا عدمتول زالا الله نابتوحيدا يصواعد تول لا إله إلا الله نه لا من عصيبة اللهمبر أبتي ناتا فلتت جيجا اللومارج م خانين تحد قبر علنا مالتيو كنت قد فايب الماء طول عمرنا لا إله إلا الله نابلنا أبتوعيد كنت سأنحل لنا كنت سأنحل لنا كساب جزء موتنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين دم ما موت مالت ساب موت متأننا بزياء لا إله إلا الله كن مراح والقبول المنافي للرد كمون كنت قبلا لنا لبنا السي قلنا تحققنا نزال إلهي الله كل قبول لنا ماثي المنافق للرد كل يا ابن لا اله الا الله نسق والعياذ بالله نسقوا من انتم منافقين انتم كفار اما انس لما ازبل بزالا اله الا الله كبر نزال اله الا الله الله والكفر بما يعبد من دون الله كمول ربي زوج ذو كابز يوم ذاهم كون علينا نمالة تيو نزيوم كن كحدو مالنا. عبد جع.hamزرلو تجاكهم كنوا بلا مالنا. علود ما ننبي عد جوزو ما نحنا لا اين ولا ننبيع زمواته عين لمن ولا نتم أولياء والصالحين زمواته وقودوا خبر خدنا خمزة دلينا عين لمن إذي تلقين بشيركم على رب سلمنا سلزا عم بشير رشا إذا قتمي قتموان نزن شمونتا كنمخونت زملكتام على تيوه علموني كل هنا عبيتين أشتهي، أبو تات، أديتات، كل هنا كنت فلت أني قبى إذا لا إله إلا الله ترجمها هنفلت أيقظ، يقين كمئون رجس دخانة كلمة لا إله إلا الله كلنا ألو إخلاص مخاني أنتى قرنا مالتي لبنا أصرنا لا إله إلا الله نبل كابشركنا خنر الحطم أنتي وصدقك معه. مخاخن أمن الله لنا بالبنا مع محبتين كبون مفتو كن فتوان للنازل لا إله إلا الله وانقياج بآخر مرحل لنا والقبول كن لنا والقبول لها وجد ثامين هاي شامون والسخ انتهي الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. يعني انتهي زخونوا نزرب قديفهم كجزوز رآخر، كابزيهم رحط، سواء ملاكا، سواء أمية، سواء الأولياء والصالحين زموتهم نزيهم كسوء عند هريخ كابزيهم رحاقبل، فلا شمون شو منتزعة قدم خونتنا إلى إله إلا الله، كم شروط الصلاة نبل إذا لا إله إلا الله دماع شروط اللهم إني حفزنا حفيزنا ابتكبار تكبار نوعلا نابلكم ابزئة تطوب تاسعة غلاسة لزلة جزاكم الله خيرا سيني لكم سلا سماعكم وني اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته